بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعتذر عن هذا التاخر لظرف طارئ علي على كل حال وصلنا في الكتاب الى الفصل الثالث الذي يتحدث عن العقيده ويعني تحدثنا عن امور كثيره ووصلنا إلى اقسام او معنى علامات الساعة فقلنا انه بالانجليزية معنى علامات الساعة the meaning of the of the hour ترجم كلمة الساعة الى آور التي هي طبعا ساعة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي الكريم وكنت قد اعتذرت عن هذا التأخر لظرف طرأ علي نعم اقسام علماء, الامارات والعلامات التي تدل طبعاً امارة او علامة indicators, يعني امارة وعلامة او علامة و sign كذلك تأتي بمعنى علامة فهذه هي ترجمة الامارات والعلامات التي تدل على قرب وقوع يوم القيامة the indicators and signs which tell people that the day of judgment is drawing night drawing night يعني قريب الوشيك الوقوع day of judgment معنى كلمة آه يو آه يوم القيامة أقسام علامات الساعة the minor signs يعني علامات صغرى the major signs يعني علامات كبرى في فحة 56 أخي كريم. نعم علامات الساعة الصغرى التي وقعت تحدثنا عن هذا في اللقاء السابق وعلامات الساعة الصغرى التي لم تقع Uh, بعثة الرسول محمد ووفاته the sending of the messenger messenger الرسول inشقاق in القمر the splitting of the moon splitting يعني uh, split كلمة split معناها uh, يفصل أو split يعني يفصل to split, splitting يعني انشقاق uh, أو انتصال نار الحجاز تحدثنا عن هذا في ال Uh, المحاضرة السابقة uh, توقف الجزية والخراج زي هات يعني uh, حرب كونكويست استعمار او حرب كونكويست no, يعني حرب وعكسها سو يعني سلم او سلام طيب uh, الفتن ترايب يولاشنز إسناد الأمر إلى غير أهلي هذه كلها تحدثنا عنها الحقيقة إلى آخرها نعم وقفنا عند علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد The minor signs of the hour which have not happened yet عودة جزيرة العرب جنات وأنهارة becoming the Arabian Peninsula ben Peninsula يعني شبه جزيرة Peninsula Peninsula Peninsula نعم فجزيرة العرب يطلق عليها Arabian peninsula. Peninsula. يعني شبه جزيره العرب peninsula يعني شبه جزيره جزيره هي island, island. island. معناها جزيره peninsula معناها شبه جزيرة. فشبه جزيره العرب او شبه الجزيره العربيه اطلق عليها Arabian peninsula اندفاق الاهله increasing the size of the new moon تکلم الصباع والجماد والجماد Speaking the animals and uh, in, uh, inanimate objects to the human. Uh, يعني speaking animals الله. Inanimate يعني الجمادات Inanimate objects يعني to the human. انحصار الفرات عن جبل من ذهب. Uncovering the uh, yphraids. Yphraids نهر آه, عليكم السلام اسم نهر الفراغ الفراغ's river of the mountain of gold mountain جبل, gold, ذهب the... اخراج الارض کنوزها المخبوءة bringing forth the earth its hidden treasure treasure يعني كنز او كنز treasure treasure نعم no. treasure يعني كنز او كنز نعم شای مکنوز نعم hidden يعني المخفی او الخفیل Uh, treasure uh, محافرة المسلمين إلى المدينة besieging the Muslims until Medina بسieging so, yeah. يعني yani محافرة إحراز الجهجاه رجل من قبيلة قحطان الملك إحراز الجهجاه الملك taking out جهجاه, i. i.e. a man from قحطان tribe, the power tribe يعني قبيلة tribe يعني قبيلة uh, now Ah, uh, طيب علامات uh, الكبرى the major signs of the hour. الدخان طبعا the smoke smoke يعني yani, smoke fitnah the djinn the tribulation of the djinn the false Christ يعني yani, the djinn who false Christ مريم the descent uh, the descent of the prophet Jesus the son of Mary son of Mary يعني إبن مريم. Mary هو اسم سيدة مريم في الأدبيات المسيحية. Mary Double R I'm sorry. Hear, Mary. بعضهم يكتبوا ب One R. قرّج يوّجو متجوز The emergence The emergence of Gog and Magog. Magogo Gog and Magogo. صحيح. قرّج يوّجو The emergence emergence يعني دروز أو خروج نعم the emergence يعني شيء يبتدئ to emerge يعني شيء يستهل أو يبتدئ emerge emerge دروس الإسلام يقصد بدروس هنا يعني ذهاب يعني اختفاء دروس الإسلام the end of Islam رفع القرآن the removal of the Qur'an removal remove يعني to remove to remove يعني يبعد يبعد أو يزيل Removal, uh, removal. removal هي الكلمة النوم يعني الاسم أو المصطأ منها Removal uh, فناء الأخيار The death of good people عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان Returning of humanity Humanity يعني البشرية Humanity Humanity you. Humanity يعني البشرية تو إجنورنس لوحد السنه معانه تو يعني آه يعني آه يجهل يعني يتجاهل ممكن تقول اي إجنورد انا تجاهلته I ignorance هو المصدر من كلمة و ومعناها الجاهليه خروج البب beast. Beast يعني وحش وحش او زي كلمة monster monster أو beast كلها نفس الكلمة معناها وحش او يعني هذه هي ترجمة المؤلف لكلمة الدابة معنى النفخ الصور the meaning of the blast of the trumpet trumpet trumpet uh, blast يعني النفخ uh, trumpet. Trumpet. trumpet trumpet trumpet يعني الصور في ال Bible أو في ال الإنجيل نفقة هائلة مدمرة يسموها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء ولا يقدم العودة إلى أهني وخلام يعني هذه كلها كلمات في الإنجليزي واضحة طيب المعاق الجسmani the restoration to restore to restore يعني يرمم أو شيء يعيد طبعا كلمة ري في بداية البادئة ري دائما لإعادة الشيء زي مثلا كلمة repeat repeat صح كلمة repeat ري uh, take ري send كلها هذي إعادة أخذ إعادة إرسال إعادة ري في أول مثال تفيد التكرار نعم صفة حشر العباد Description of the gathering of mankind humanity قلنا humanity معناها البشرية mankind كمان معناها البشرية كلا الكلمتين كلمتين تدلان على البشرية نعم آ, يحشر العباد خفاطة وراث غرلا غير مختونين آ, mankind will be gathered barefoot bare barefoot يعني حافي القدم بير معناها حافي معناها شيء بغير لباس bare bare bare hands يعني عاري اليدين bare foot يعني عاري القدم او القدمين uh naked naked معناها عاري معناها او عاري نعم unused nudes nude معناها او عاري and uncircumcised circumcised داري, circumcision circum, circumcision هو الختان. circumcision هو اسم الختان. circumcised circumcised مختون مختون فيا يقولون غير مسلوبين اخبار الله بوقوع القيامه telling Allah that the resurrection القرآن. take طيب الاستلال على يعني هذه كلمات مرغبه معنا انا كما قلت لكم أحاول الآن انظر إلى الكلمات الجديدة التي Uh, لم تمر معنا حتى نأخذ يعني uh, أكثر ما يمكن من المنحة ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات The parable of the revival Re Parable Parable يعني مثل Parable Parable يعني مثل uh, The parable of the revival Revival يعني إحياء Revival Revival إحياء mm -hmm. شايف كمان البادئة R-E في البداية ديفا ديفا الجبر ديفا في لكنية معناه الحياة معناه الحياة أو الحيوية أو كذا revivol يعني عادة إحياء حكمة الله تقتضي بعض العباد الجزاء والحساب the wisdom wisdom يعني حكمة wisdom wisdom يعني حكمة رجل حكيم wise مثلا wise man يعني رجل حکیم the wisdom of Allah dictates حكمة الله دکتیش تصرف دکتیش یعنی توملی یا تصرف توملی that his slaves will be so و الجزاء do account and requited and requited السماء, The grasping of the earth and the rolling of of the heaven oh heavens, sir when rolling yani tayy of the earth and the blowing away of the mountains blowing نصف. blowing نصف تفسير البحار وتسيرها the bursting forth and overflowing of the sea overflowing يعني uh, يعني flooding يعني طوفان أو uh, اشعالها بالنار موران السماء وانفطارها the shaking and splitting of the sky تكوش. shaking يعني اهتزاز أو موران هذا كلمة يوم تمور السماء مورا تمور السماء موران اند سپلتینگ، بلوینگ جات معنی خسوف القمر، The Eclipse of the moon. Eclipse. دائماً في خسوف القمر نقول Eclipse،, eclipse. eclipse يعني خسوف. خسوف القمر Of the sun بردو کسوف الشمس بلعربي نقول کسوف الشمس و کسوف القمط لكن بالانجليزية کلمة واحدة تدل على الاثنين Eclipse. لكن تلحق بي. the moon the sun حتى يعلم عن أيهما يتحدث المتحدث the falling of the stars falling يعني سقوط the falling of the stars طيب. Uh, طيب. معنى الحساب والجزاء أن يوقف الله عباده بين يديه. الله will make his slaves stand before him يقفون بين يديه، uh, and he will remind them وهو سوف يذكرهم of the deeds كلمة ديد مرت معنى ديد معناها العمل سواء كان صالحا أو صيئا of the deeds that they did يعني للأعمال التي عملوها The words that they said قالوها, the faith in disbelief that they followed In this world الحياة, whether they followed the straight path uh, or deviated from it deviate to. diviate, یعنی انحرف عن طريق، انحرف عن قانون، او عن طريق diviate، diviate. Whether they followed the straight path. Path يعني طريق أو مستقيم، or deviated from it، أو عنه. Whether they were obedient or disobedient. هل كانوا مطيعين ومرت مرت هذه الكلمه مأخوذ من الفعل obey. أبي يعني مطيع والاسم منها obedient obedient يعني مطيع وthis obedient بالحاب للاحقة this يكون العكس this obedient يعني غير مطيع يعني عاصم he will tell them he يعني الله هو سوف يقول لهم what rewards or punishments they deserve أي ال ال ال ال الجزاء او العقوبة التي يستحقونها and the slaves will be given their books in their right hands وَالْعَبِيدَ سَوْفَ يُؤْتَوْنَا they were right righteous اَنْ كانوا مصيبين او صَالِحِينَ and in their left hands وَبِأَيَدِهِمْ اليسرى إن كانوا اذ اذا كانوا uh, شررين او كانوا uh, سيئين او او غير صالحين أو نعم القواعد التي يحاسب العباد على اساسها ذا برينسيبلز قواعد, principles قواعد برينسيبلز على العدل التام perfect justice. perfect يعني, tam, justice, يعني لا يؤخذ أحد غيره او اطلاع العباد على ما قدموه من اعمال كل الكلمات هذه مرت معنا مضاعفة الحسنات مضاعفه multi, multi, multiply. الفعل multiply, يعني يضاعف, يضاعف في مثلاً جدول الضرب هو آه آه multiplication multiplication آه multiplication أنا كتبتها أنا associated with هذه هذه بالهي الثاني وليس بالB multiply يعني يضاف جدول الضرب يطلق عليه multiplication ا سكيدول مثلا يعني معناها جدول الضرب سكيدول دي باموت الشهود على الكفر الشهود ويتنيسز قلنا بكذا تو يعني يشهد هيبوكرتس يعني منافق هيبوكرسي هيبوكرسي يعني نفاق هيبو hypocrisy، خیلی hypocrisy، hypocrisy، يعني مفاخ و المنافق hypocrite، hypocrite، منافق hypocrites يعني منافقين hypocrites. الكفر Poly, فولي التوحيد كان اسمه ااا وعندنا الت الوحدانية mono, mono, mono, آه, ify, monotheism, monotheism, monotheism, monotheism. يعني توحيد مونو مونو بعد معناها واحد مونو في يزم وعندنا آه, الكولي في يزن الكولي بعد أمعناها كثير متعدد الكولي في يزن وهي تعني الشرك نعم طيب ويعني نكتشف لأن التسجيل سيغلق علينا الحقيقة بعد دقيقتين سوف يغلق التسجيل لعلنا نعود إلى التمارين التي في آخر ال أو لعلكم يعني تمرعون عليها بأنفسكم لأنها كلها يعني مراجعة لما تم دراسته في هذا الفصل أعتذر مرة أخرى عن هذا التأخير غير المقصود ولكن يعني كما قال الإنسان تطرع عليه ظروف وكلنا معرض لهذا على كل حال سلمك الله أخي الكريم جزاك الله خير على كل حال يعني نمشي إن شاء الله في المنهج وإذا احتجنا إلى محاضرة إضافية لعلنا آه هناك يعني مجال لي آه لي مثل هذا يعني يحصل مع بعض الأساتذة فبارك الله في جزاك الله خير يحصل مثل هذا ويعوضون أظن في يوم السبت أو الأحد لكن لم يحصل معي قبل هذا فلذلك لا أعرف ما هو ما هي الطريقة لكن إن شاء الله أسأل ويعني أنتم تراجعون وإذا كان في أي سؤال أو استكتاف يعني تعلموني بارك الله فيكم آه، إن شاء الله عز وجل لكم التوفيق ومضطر الحقيقة للذهاب لأنه سيغلق بعد دقيقة التسجيل طيب أي سؤال أو استفسار أو تعليق حياكم الله طيب نختم بهذا إن شاء الله ونستودعكم الله شكرا لنصاتكم و ويعني استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم أخي يعني ايش بس عندنا المصابر هذا السؤال والله انا عندي في الجدول الى ثمانية وثلث اخي الكريم او ثمان نعم انا عندي في الجدول الى ثمانية وثلث يق يعني يقفل علي البرنامج نعم نعم صحيح هذا الذي عندي لدي انا كذلك طيب خير ان شاء الله أي سؤال او استفسار طيب, طيب. نراكم ان شاء الله على خير المحاضره القادمه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته